وَ إِلَّ سِشحُ مُب وَل إِ أَخخََّ عَنْهُ العذاَابَ إِلَ أَُّةٍ مدُودَة الَّ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 وَإِنْ آذَتْنَاهُ نَعْمَا أَبعدَ ضَرَّ امَسَّتْ أَلَا يَكُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ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 فَلَعَلَّكَ ثَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحى إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَكُولُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعْهُ مَلِكٌ إِنَّمَا أن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 فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُلَاءَكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ